A'uodhu billahi samii al-alim min ash-shaytani al-ra-jim min hamzih wanafkhi hih wanafthih A'uodhu biklimatillahi tammat min ghozabih wakabih wakabih wakarri abadih Wom in hamzatishyatini wakari Min kul shaytan wahan ma Wamin kul arin lam ma A'udhu biklimatillahi tammah Min kul shaytan wahan ma Wamin kul arin lam ma A'udhu biklimatillahi tammah Min كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله بسم الله بسم الله A'uðu billahi wakudratih min sharr maa agidu wa ahadil A'uðu billahi wakudratih min sharr maa agidu wa Arhuuddu bil lahi wao doroti hi mien shedima aji dua uhad. Arhuuddu bil lahi wao doroti hi mien shedima aji dua uhad. Arhuudu bil أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو Bismillah, الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Bismillah, الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Bismillah, أرقيك من كل شيء يؤذيك Min sharr kule nafs, au ayni haasid, Allah yashfiik Bismillah arqiik, Bismillah yubariik, wa min kule dain yashfiik, wa min sharr hasid, idha haasad, wa sharr kule dhi بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا لا بأس عليك طهور إن شاء الله اللهم برد قلبي بالثلج والبرد والماء البارد اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي عبدك وَصَدِّقْ رَسُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أنت. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت Allahumma, afini fi bedani Allahumma, afini fi sama'i Allahumma, afini fi bacari La ilaha illa anta La ilaha illa Allah, الحaleem الكareem Subhahana Allah, Rabbil Arsh azim والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني اللهم بارك عليه وأذهب عنه حر العين وبردها ووصبها اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا يافعذ الجد منك الجد سبحانك وبحمدك اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك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 <سؤال> حب <حسبي> الله لا إها إلاهُ عليهلَيتَ وَكلتهُربّ العرش العظيم حسب الله لا إه إلاهُ عليه تَكلت وَهُربّ العرش العظيم حسب الله لا إها إلاهُ عليه تَكلت وَ غرب العرش العظيم لا إها <إلا> إ الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا ilaha illa ent Allahumma inni asaluk anni asaluk anni asaluk anki anta Allah la ilaha illa ent El ahadu assamad Eladhi lam yalidu, olem yuladu, olem yakun lahu kufua ahad A'udhu billahi samii al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 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يَكَادُ الْبَرْءُ يَخْطَفُ أَبَصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْفِيهُ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ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 ولقد علموا لمن اشتراه مَا له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم؟ والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم واد كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عياد انفسهم من عياد انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فارْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُهُ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله, وما أنزل الله من السماء مماء فأحيى به الأرض بعد موتها wabetha fieha min kule daba-tin, wotasriif riaah, walsahabu al-musakher walsahabu al-musakher bain esemak wal-ar'du l-a-yat l-qawm yagiluun.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 وَسِع قُرْسِ يغُ السماواتِ وَالْأَرض وَلَا يَأُودك حفظكُ مَا وَجعَِجّ العظم آممَنَ الرسُول بِماَازِلَ إِلَهِ مِرلَّبّهِ وَالمُؤمنِنُ كلُلٌّ آمَنَ بِاللاجِ وَمل إِكَتِهِ وَكُتُ بهِه وَررسُِه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 انْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامْ مِيمْ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ Nizal عليke الكتاب بالحق mصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل مِنْ قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز وانذ انتقام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 Shahid Allah anhu la ilaha illa hua walmelaiketa waelu lalim qaiman bil qispa La ilaha illa hua al-azizu al-hakim Qul illa huma maalik al-mulki tukti al-mulki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 وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ افا غير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها طوعا وكرها واليه يرجعون ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في وَأَخْوَافٍ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِذَا تَمَسَّسَكُمُ الْحَسَنَةُ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً واقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً Rabbna, maa khalaqte ez bautila, subhaanke, fakinaa azaab annaar. Rabbna, innke man tudkhi lennar, fakad akhzaita, wama lalzalimien min anzara. RABBNA İNNA SEMMIŃNA MUNADIYA YUNADI LILI EYEMAN AN AAMINU BIRABBIKUM FAAAMANNA RABBNA FAGFIR LNA ZUNUBNA WAKFIR ANNA SAYIĆATINA WATOFNA MAGA ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا Bismillahi rrahmani rrahim Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wajaala adh-dhulumati wan-nur Thumma alladhina kafaroo bi rabbihim ya'dilun Huwal alladhi khalaqakum min tinin thumma qadaa ajalan ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَهُ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 إن ربكم الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وسع ربنا كل شيء علما وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ فْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيًّا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكِ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 Walillahi al-asmau al-husna, fad'uohu bihar, wadharu al-lazien yulحدun fie esmaih, saiujzawun maa kanu yamalun. Wa ima yanzagannak min as-shaytan nazgun, faistariz bil إِهُ سَمعٌ عَهَمْ إَِّنَ التَّقَوْ إِذاَا مَسَّهُم طَائِفُم مِنَ الشّيطان تَذَكَّرُون إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌُ مِنَ الشَّيقان تَذَكَّرُوا, تذكروا فَإِذَاهُم مُبَصِرُون Gatilu hum, yu'adzibu hum, allahu b'aydiyekum, waiukzihim, wainzurkum, alaihim, waiyashfi sudur qawm mu'minien. Inla tan soru hu, faqad nasarahu Allah, idz akherjahu allazhen kafaru thani athnain, إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عَلَيْهِ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم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 عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم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 يدبر الأمر ما من شفيع إِلَّا مِنْ بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وان يمسسك الله بضره فلا كاشف له الا هو وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ آذِنُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن